ود والقران ذي الذكر بل الذين كفروا في عزه وشقا لَمْ نَكُنْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَوْا وَلَا تَحِيْنَ مَنَاصْ وَعِجِبُوا أَن أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وان طَالًا قَلَّ مَنَأُ مِنْهُمْ أَن يَمْشُوا وَصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمَلَأِ الْآخِرَاتِ إِنْ هَذَا إِلَّا خِتْلَاقٌ أأُنْزِلَ ننا بلكم في شك من ذكري بل لم ما يذوق عذاب ام زاءين ورحمه ربك العزيز الوهاب ام لهم ملك السماوات والارض وما بها تَنقُفُ فِي الأَسْبَابِ يُنْدُمُ مَن هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وَثَمُود وَقَوْمُ نُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ أُولَٰئِكَ الْأَحْزَابُ كذب الرسول فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لا